بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسه البتار الاعلاميه تقدم ايها خلافه دوله القرباء هبي أيا ريح البطولة وانفضي عنا غبار الذل والخذلان وتقدموا أسد الخلافة وارفعوا راياتنا عزا بكل مكان جند الخلافة أبدعوا في قتلهم لا نصر يؤتى دون ما إضخان هذا الصليب وهذه أحزابه قد أقبلت بتحالف الشيخ طاني ذنذ الخلافه ابدعوا في قتلهم لا نصر يؤتى دون ما اذخاني هذا الصليب وهذه احزابه قد اقبلت بتحالف الشيطان احزابهم شتا وكل حالم بالملك والتمجيد والسلطان زعموا الدفاع عن العقيدة فاعجبوا أيذود كفار عن الإيمان واستنجدوا بلح الشيوخ فأطلقت تهما جزافا دون ما تبيان حتى الأراذل أشهروا أسيافهم كي تنحني الآساد للجرذان واستنجدوا بلح الشيوخ شيوخ فأطلقت تهمًا جزافًا دون ما تبيان حتى الأرادن أشهروا أسيافهم كي تنحن العساد للجردان وتسارعت همم بكل جيوشها لتعيدنا للخزي والإذعان فتخندق المرتد والكفار والمتخاذلون بخندق الطغيان معهم ترى المستاجرين لقتلنا من قومنا فالناس في اصططان في اصطاط ايمان وفي اصطاط لمن لحقوا باهل الشرك والاوثان فتالتت شمس الشهاده فوقنا جري وفاض النور في الميدان وتسابق الفرسان نحو حتفهم يهدون انفسهم الى الرحمن فترهم فوق الجموع كانهم حمم متساقط دون ما بركان وتمددت رغم المكائد دولتي في الارض مثل تمدد النيران فمضت لتلتهم العروش جميعها فالملك ملك الواحد الديان تمحو الحدود فلا حدود لدولتي فهي الخلافه دوله الفرقان وتمددت رغم المكائد دولتي في الارض مثل تمدد النيران فمضت لتلتهم العروش جميعها الْمُلْكُ مُلْكُ وَاحِدٍ الدَّيَّانِ تمحو الحدود فلا حدود لدولتي فهي الخلافه دوله الفرقان وعد المهيمن للذين استخلفوا في ارضه في محكم القران دار الخلافه كل ارض ارضها فالكفر لا يحيى مع الايمان وعد المهيمن للذين استخلفوا في ارض في محكم القران دار الخلافه كل ارض ارضها فالكفر لا يحيى مع الايمان وجهادها ماض بغير توقف حتى تحطم اخر الصلبان حتى تحطم اخر الصلبان حتى تحطم اخر الصلبان